الوحدة الأولى الأصوات والحروف الدرس الأول الحروف واحد استمع إلى العبارات التالية ثم أعدها السلام عليكم وعليكم السلام أهلا وسهلا أهلا بك مرحبا مرحبا بك صباح الخير صباح النور كيف حالك؟ أنا بخير ما اسمك؟ اسمي حسن إلى اللقاء مع السلامة